ربك تكذبان ذواتا أفنان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 129. وحبكما تكذبان